والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المطير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم 125. الله وأطيعوا الرسول 126. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا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 والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استقعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون